وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم إ ذ ا هم يقنطون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ذَلِكَ فَآتِذَ ذَلِكَ لِلَّذِينَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينَ السَّبِيلِ يُؤْمِنُونَ ير خَيُرٌ يُرِيدُونَ اللَّهِ حَقَّهُ وَبِنَ وَجِهَ وَأُولَئِكَ ه 変な言 ل を م ُ ف ْ ل ِ ح ُ و ن َ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 هم ان ل م ض ع ف و الله ا ل ذ ي خ ل ق ك م ثم رزقكم ثم ي م ي ت ك م ثم ي ح ي ي ك م هل منه ش ر ك ا ك م م ن يفعل م ن ذ وليس منه سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الحمد ومعالمين لا إله إلا الله الصالحين لله إله وليه محمدًا أشهد وأشهد ورسوله عبده أن صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه و ا س ت ن د بسنته إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ه فقد ضرب الله عز وجل مثلا عظيما لعباده و أ ع ظ م المثل ما يكون من النفس أ ي الذي تعلمه النفوس وتحس به وهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل ضربه للمشركين العابدين غير الله عز وجل وهم مع عبادتهم غير الله عز وجل هم مقرون ب أ ن الجميع هم عبيد الله ولذلك كانوا يعني يقرون ع ن ي ي ولذلك كانوا يقرون بذلك في تلبيتهم فكان يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ل بيك إ ل ا شريك ا هو لك تملك هو ما ملك فهذا م ع ن ى أ ن ه م كانوا يقرون ب أ ن الجميع م م ل و ك و ن لله ع ب ي د و لله عز وجل ف ض ي ب لهم مثلا من أ ن ف س ه م ضرب لكم مثلا من أ ن ف س ك م هل لكم مما ملكت أ ي م ا ن ك م من شركاء ف ي م ا رزقناكم ف أ ن ت م فيه سواء يعني هل تحبون أ ن يكون عبيدكم شركاء لكم في أ م و ا ل ك م ف أ ن ت م فيه سواء أ ن ت م وهم تتصرفون في ا ل أ م و ا ل على السواء هم عبيد لكم فهل تحبون أ ن يشاركوكم في أ م و ا ل ك م ويتصرفون معكم في ا ل أ م و ا ل أ ن ت م وهم على السواء يعني كل واحد منكم يتصرف في المال تخافونهم كخيفتكم انفسكم كما لو كانوا تخافونهم ان ينفقوا المال كما لو كانوا لو شركاءكم حقيقيين من انفسكم اي من من غيركم من الاحرام هل تحبون ذلك فالجواب انهم لا يحبون ذلك ابدا من من يرضى ان, يكون أن يشاركوا ك و ن ان ي ع ب ي د ه في اموالهم هم لا يرضون بذلك ف إ ذ ا كنتم لا ترضون بذلك فكيف جعلتم عبيد الله عز وجل شركاء مع الله سبحانه وتعالى تسوون بين الرب والمربوب وبين الخالق والمخلوق أ ي ن عقولكم أ ي ن نظركم ولكن هؤلاء كما قال الله جل وعلا ويجعلون لله ويجعلون لله ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم ا ل ك ا ذ ب أ ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون إذن هذا مثل عظيم كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت أ ي كما فصلنا لكم هذا المثل كذلك جميع ا ل آ ي ا ت التي تسمعونها وغيرها من آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعقلون لكن ليس كل الناس ينتفع بهذه ا ل آ ي ا ت و إ ن م ا خ ص ر الله عز وجل الانتفاع بهذه ا ل آ ي ا ت لاولي الالباب أ ص ح ا ب العقول أ ه ل الحزم والعزم الذين يعقلون عن الله عز وجل أ و ا م ر ه فهنا تعلم أ ن الانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى و م ع ر ف ة أ ح ك ا م ه و أ و ا م ر ه ونواهيه من أ ج ل المنن ل أ ن الله جل وعلا خ ص ر بها أ و ل ي ا ء ه و أ ص ف ي ا ء ه بل التبع الذين ظلموا أ ه و ا ء ه م بغيب علم بل حرف اضرب و ا ل ض ر ب ه ن ابطالي إ إ ب ط ا ل ي ان ه لم تنفعهم هذه ا ل آ ي ا ت المفصلات و لم تنفعهم هذه المثل و ل القصص ا و ل ا غ ي ر ه ا لذا يقول بل التبع الذين ظلموا أ ه و ا ء ه م بغيب علم في ا ل ح ق ي ق ة بل اتبع الذين ظلموا هؤلاء المشركون الذين عبدوا غير الله عز وجل في حقيقتهم انهم متبعون للهوى لماذا ل أ ن الشرك لا دليل عليه ولا برهان عليه هذا خلق الله سماوات ذات أ ب ر ا ج وارض ذات فجاج وبحار ذات أ م و ا ج وخلائق لا يعلمون الا الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله ف أ ز و ن ي ماذا خلق الذين من د و ن ه بل الظالمون في ضلال م ب ي ن كذلك يقولون بل التبع الذين ظ ا ل م و ا أ هو اهم ء أ هو ا ء جمع هوى و ا ل ه و ى إطلاق ا ل ه و ى في كتاب الله يطلق على ا ل ه و ى المذموم ا ل ه و ى ا ل م ص ا د م ل ل ش ر ع كهواء المشركين و هواء الفجر بل ا ت ب ع الذين اظلموا اهواءهم بغير علم لن يكون عندهم علم ولا دليل ولا سلطان على هذا الشرك الذي هم عليه فمن يهدي من أ ض ل الله استفنام يرد بالاستبعاد فمن يهدي من أ ض ل الله من سيهدي ه فرايت من اتخذ إ ل ه ه هواء وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افرايت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه لا حول و ل قوه الا بالله كل الحواس اغلقت وكل المنافذ التي ينفذ منها الخير الى قلبه, التي ينفذ منها الخير إلى قلبه سدت لذا يقول جل وعلا فمن يهدي من أضل اضل ل ل ه يهدي فمن من, من, من أ ه الله وما لهم من ناصرين ليس لهم من ناصر ينصرهم من دون الله عز وجل أ و يدفع عنهم عذاب الله عز وجل ف إ ذ ا علمتم ذلك وعلمتم هذه ا ل أ م ث ا ل و أ ن الشرك لا دليل عليه ولا برهان عليه و أ ن ش ج ر ة الشرك ش ج ر ة خ ب ي ث ة لا جنيه لها ولا ثمار لها ولا ساق لها ف أ ق م وجهك للدين حنيفا ف أ ق م وجهك للدين حنيفا أ ص ل إ ق ا م ة الوجه معناه التركيز بالوجه على الشيء حتى لا يلتفت عنه ي م ن ة ولا ي س ر ط هذا م ع ن ى إ ق ا م ة الوجه أ ن تنظر إ ل ى الشيء لا تلتفت عنه ي م ن ة ولا ي س ر ط والمقصود هنا هو تمثيل ل ح ا ل ة ا ل إ ق ب ا ل على الدين وعدم و تمثيل ل ح ا ل ة ا ل إ ق ب ا ل على الدين وعدم ا ل ا ن ت ف ا ت لغيره والإقبال على التوحيد وعدم الانتفاة على ما خالف التوحيد. هذا المقصود من إ ق ا م ة الوجه ف أ ق م وجهك للدين للدين الحق الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده وهذا هو دين ا ل إ س ل ا م اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي وراديت ولكم ا ل إ س ل ا م م د ي ن ا فاقم وجهك لديني ل حنيفا حنيفا مائلان ع الشرك لان الحنف هو الميل ومصدونه ا ل ق و الميلان الشرك أي اي ب ع ر د عنه كما وصف الله وعزر دللى خليلى ان ابراهيم كان امتا قانتا للاي حنيفا اي مائلان الشرك ولم يكمن المشركين تاكيد لها المعنى ابدا ف أ ق م وجهك للدين حنيفا ً أ ق م وجهك للدين يعني أ ق م الدين وهو ا ل إ س ل ا م والتوحيد حنيفا ً مائلا ً عن الشرك م ب ت ع د ا ً عنه م ت ج ن ب ا ً إ ي ا ه كما قال ج ل و ع ل ا فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور ف ط ر ة الله التي فطر, التي فطر الناس عليها آه نعم ف ط ر ة الله أ ي هذا الدين وهذا التوحيد هو ا ل ف ط ر ة ا ل ه ي ئ ة التي فطر الله النفوس عليها فالدين هو ا ل ف ط ر ة وكون الدين هو ا ل ف ط ر ة أ ي أ ن الله عز وجل خلق الناس قابلين ل أ ح ك ا م الدين مائلين إ ل ي ه ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها وهذا المعنى بينه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما روى البخاري في ا ل صحيح من حديث أ ب ي غيره رضي الله تعالى عنه مرفوعا كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة كل مولود يولد على, الفطرة على التوحيد ف ط ر ة على ل ا ل أ ن الله جل وعلا سمى الدين ا ل ف ط ر ة ف أ ق م و ج ه ك للدين حنيفا و هو التوحيد ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليه إ ذ ن خلق الناس حنفاء خلق ا فطر الله الناس ابتدا خلقهم موحدين لذا يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة يعني يولد موحدا ثم يغير ويبدل بعد ذلك ف أ ب و ا ه يهودان وينصران ويمجسانه كما تولد ا ل ب ه ي م ة كما تنتج ا ل ب ه ي م ة جمعاء كما تنتج البهيمه ة ب ي م ة جمعاء هل تحسون فيها من جدع كما ت ق و ل ه ن ا مثلا النبي عليه الصلاه و س ل ا م كما تنتج ا ل ب ه ي م ة ب ه ي م ة ج م ع ا جمعاء ء ك ا م ل ة في خلقها وذيلها هل تحسون فيها من جدع ثم بعد ذلك يقطعون ذيلها وهذا هو الجدع معنى القطع هل تحسون فيها من جدع أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا التمثيل م ع ن ى أ ن أ ص ل خلق الناس أ ن ه م يولدون موحدين ولذلك لو وجد طفل ولد ل أ ب و ي ن مشركين لكنه بعد لكنه لم يتاثر يعني لم يتربى في حضن والدي ينشا أ ل ل ل ط ف م م س الطفل ً ينشأ ا مسلما ً ل أ ن هذا هو ا ل ف ط ر التي فطر الله الناس عليها بعد ذلك ي أ ت ي التغيير والتبديل ف أ ب و ا ه يهودانه أ و ينصرانه أ و يمجسانه ينجسان هذه ف أ ب و ا ه ينجسان ا ل ف ط ر ة يبدلانها يغيرانها ف أ ق م وجهك للدين حنيفا ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها ومن هنا تعلم أ ن جميع أ ح ك ا م الله عز وجل تساير ا ل ف ط ر ا ل م س ت ق ي م ة يعني ليس هناك حكم من أ ح ك ا م الله عز وجل يتضاد مع ا ل ف ط ر ة أ ب د ا ً بل جميع أ ح ك ا م الله سبحانه وتعالى تساوق ا ل ف ط ر ة التي فطر الله الناس عليها فالناس قابلين لها لكن ي أ ت ي بعد ذلك التغيير والتبديل لذا يقول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله وهنا الله لا تبديل لخلق الله فيها وجها ن للتفسير الوجه ا ل أ و ل أ ن هذا خبر يراد به انشاء والمقصود لا تبدل ي ل خلق الله لا تبدل خلق الله وخلق الله هو ا ل ف ط ر ة الدين لا تبدل هذه ا ل ف ط ر ة فهذا خبر يراد به انشاء ل إ ا ل أ م ر كقوله تعالى ومن دخل له كان آ م ن ا أ ي ف أ م ن ا ل د ا خ ل ولماذا هذا يقول و ك ا ك و ل ه ت ع ا ل ى و ا ل م ط ل ق ا ت ي ت ر ب ص ن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه قوءه يبقى م ع ه ذ ا هوب ي ر ا د ب ه ي ج ب على ا ل م م ط ل ق ا ت أن ي ت ر ب ص ن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه ق و ف ه ذ ق ك ل ه اي سمونا أ خ ب ا ر ا ي ر ا د بها ا ل إ ن ش ا ء ا ل أ م لماذا لماذا هذا؟ لماذا نقول هذا أ ن ه ا خبر ي ر ا د ب ه انشا ل إ ء ل أ ن لا تبديل الخلق الله طيب في ناس بتبدل ولا لا فابواه ي ه و د ا ن او ينصران ه او ي م ج س ا ن ه و اخبار الله و اخبار رسول ه صلى الله عليه و سلم في غ ا ي ة في ق م ة سلم الصدق فاذا كان بعض الناس لا يفعلون ذلك فالاذن المقصود ليس الخبر و م الامر اي لا تبدلوا خلق الله لا تبدل ا ل ف ط ر ة التي فطر الله الناس عليها ومن تبديل خلق الله عز وجل تبديل الفطر و ا ل ت ه و ي د والتنصير والتنجيس ويشمل كذلك بعمومه ت غ ي ي م ا ل ه ي ئ ة التي التي خلق الله عز وجل ا ل إ ن س ا ن عليها فهذا المعنى ا ل أ و ل المعنى الثاني لا تبديل لخلق الله أ ن ه خبر على, على ك و ن ه خ ب ر والمقصود من ذلك أ ن الناس جميعا يولدون على هذه ا ل ح ا ل ة لا يختلفون فيما بينهم كل الناس حتى أ ب ن ا ء المشركين يولدون على هذه الحاله ة لا تبديل لخلق ل ل ا يعني لا تفاوت بين الخلق في ذلك كلهم يولدون على هذه ا ل ح ا ل ة وهذا المعنى الثاني صحيح أ ي ض ا إ ذ ن لدينا هنا لها زين الوجه الأول أن أنه خبر الأمر يعني لا يوجد ا ل ض ا ان ا ل و ج ه ا ل امر يجب ان أ و ن هناك امر يجب ان يكون ه ا ل أ م ر ي ع ن ي ل و ن هناك ا م ل يجب ان ي ك ح ا ل ن ا ل م ش ر يجب ن يكون هناك امر ي ج ان يكون هناك امر ي ج س ان ي ل و ل د و ا ك ا ر ي ج ان يكون هناك امر يجب ان يكون ص ل ا ك ا ل س ل ا م ا ل ذ يكون هناك امر يجب إ ن ي خلقت ع ب ا د ي ح ن ف ا ء ف أ ت ت ه م ا ل ش ي ا ط ي ن ف ا ش ت ا ل ت ه م عن د ي ن ه م و ح ر م ت ع ل ي ه م م ا أ ح ل ل و ل ه م و ا ل و ج ه ا ل ث ا ن ي ل ا ت ب د ي ل لخلق ا ل ل ه أ ن ه خبر على ما هو عليه والمقصود لا تفاوت بين الناس في ذلك فكل الناس كل وهذا معنى قول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة لذلك ا ل إ م ا م البخاري لما يقول لا تبدل ي الخلق الله يفسر هذا بالدين يعني لا ت ب د ل و دين الله ل أ ن ا ل ف ط ر ة هي الدين ويوي وي ويا بسنده الحديث الذي رواه ابو غيره رضي الله ت عنه ا ل ى ع لا تبديل لخلق الله ذلك الاشاره الى الفطره التي فطر الله الناس عليه وهو الاسلام ذلك الدين القيم القيم على وزن فيعل اصلها قيوم القيم القويم المستقيم, ذلك الدين القيم. الدين القويم المستقيم. ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولكن أ ك ث ر الناس لجهلهم لا يعلمون أ ن هذا الدين الذي يحاربون ه وينفرون الناس وينفرون عنه وينهون عنه وين أ و ن عنه لا يعلمون أ ن ه الدين الحق ل م يوفقوا لاتباعه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون منيبين إليه و اليه ت ق و م ن ب ي ي ن إ ل واتقوه ل يعني عندما ف أ ق م وجهك للدين حنيفا ة هل كونكم والخطاب هنا للنبي عليه السلام ولجميع امته ح ا ل كونكم منيبين إ ل ى الله عز وجل ي ا ن ي راجعين اليك ان ا ب معنى الرجوع وهي م ت ض م ن ة ا ل ت و ب ة والرجوع عما كان و ا عليه من الشرك ح ا ل كونكم منيبين لله ر ا ج ع ي ن لله ابن زيد يا عبد الرحمن بن زيد يقول المنيب لله المطيع لله الذي اناب إ ل ى ط ا ع ة الله أ ي ر ج ع إ ل ى ط ا ع ة الله عن ا ل أ م و ر التي كان عليها قبل ذلك إ ذ ن ا ن ا ب ة تتضمن أ م ر ي ن ت ض م ن ا ل ت و ب ة من الذنب و ا ل ع و د ة لله سبحانه وتعالى و الرجوع عما كان عليه كل ذلك تضمنه ا ل ت و ب ة إ ذ ن التوبه, التوبة معنى الاب إ ن ة و ا ل طع ة منيبين إ ل ي ه و التقو ه منيبين إ ل ي ه يعني رجعين عما كنتم عليه من م الشرك و ه ذ ه معنى الاب إ ن ة و التقو خافوه و ا ح ذ ر و ا سخطه و غضبه و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة ومن ق ي اعظمها الصلاة يرادوا بها إقامة التي أمر الله عز وجل بها ومن الصلاه لان الله جل وعلا يبين أ ن ا ل ت و ب ة ت و ب ة العبد من الشرك فان إ ن ت ب و ا ف إ تابوا, فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا أ ق م و و ا الصلاة آ ا ل ز ك ا ة ف إ خ و ا ن ك م في الدين ل ذ ن ا ل ت و ب ة من الشرك ليس فقط يتوب من الشرك ولا يصلي ولا يؤدي ا ل ع ب و د ي ة لا يقبل منه ا ل ت و ب ة فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه في اخوانكم في الدين لا بد يكون التوبه التي معها بطاله توبه كاذبه غير مقبوله التوبه لا بد أن, ان يكون معها عمل ولذلك كقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه في خ و ا ن ك م في الدين كذلك يقول منيبين اليه واتقوا واقيموا الصلاه إذا لما تجد واحد يتوب وقول ي و الله أ ن ا تائب ولا يبدل العمل كقول تعالى إ ل ا من تاب و امن و عمل عمل ا صالحا فاولئك ي بدل الله سيئات حسنات في أ ح د ما عليك ممر ا علينا أ ن ه م يبدلون العمل بانهم بال... يبدلون المعاصي حسنات يتقربون بها إ ل ى الى الى الى الله ز ل ف ا و ي و ف ق و ن إ ل ى ذلك م ن ب ي ن إ ل ي ه واتقوه و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين وفصل وباين هؤلاء المشركين من الذين فضلوا دينهم وكانوا شيعا أي ولا تكونوا من المشركين من هنا ب ي ا ن ي ة ولا تكونوا من المشركين الذين ف ض ق و ا دينهم وكانوا شيعا ف ض ق و ا دينهم بدلوا وغيروا وقطعوا و أ م ن و ا ببعض ببعضه وكفروا ببعضه ا ل آ خ ر كل هذا هذا وهذا, وهذا حال المشركين فرقوا دينهم صار بعضهم يهودا بعضهم, ب... وصار بعضهم نصارى وصاروا مجوسا وصاروا ع ب د ة أ و ث ا ن و ع ب د ة بشر وحجر هكذا وفي ا ل أ ص ل كان الدين واحدا هو ع ب ا د ة الله الواحد القها ر ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا الشيع جمع ش ي ع ة وهي ا ل ج م ا ع ة التي تشايع أ ي توافق ر أ ي ا وهكذا تفرقوا باليه إ ل ى ملل و إ ل ى محل والله جل وعلا يحذر هنا ا ل أ م ة من ذلك ووقع ا ذلك في ا ل أ م ة كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين م ل ة و س ت ف ت ي ق هذه ا ل أ م ة على ثلاث و سبعين م ل ة كل ه اثر نار إ ل ا و ا ح د ة قيل من هي يا رسول الله في ويقول الجماعه و في ويقول عليه الصلاه والسلام الذي نهما على مثل ما انا عليه اليوم و اصحابي او كما قال عليه الصلاه والسلام إ ذ اذا ا ل ي حذر ل ل ه به إ ذ الذي ا حذر الله منه الامه وقعت فيه الامه ولكن قولي ه ع ل ه ا ل ص ل ا ة و السلام لتتبعون ا س ن ه من ك ا ن قبلكم شبرا بشبرا بزرع بزرع كما تفرقت اليهود والنصارى تفرقت هذه الامه سوف يقرا ف ر ا ف ض ة خوارج م ع ت ز ل ة ج ه م ي ة ا ش ع ا ر ي ة كل ذلك الفرق كل ف ر ق كل ا كل ا ف ر ا ل ف ر ا ل ف ر ا ل ر ق ل ا و ا ح د ة ا ل ذ ي ن هم ع ل ى م ق ل م ل ف ر ل ا ل الفرق كل ا ل ل ا ل ف الفرق ك ا ل ف ا ل ف وهي التي عناها النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لا تزالوا طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزلهم حتى ياتيهم امر الله وهم كذلك او كما قال عليه الصلاه والسلام ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اذن, إذن الافتراق يكون في الدين بخلاف الخلاف الخلاف قد لا, قد قد لا يكون في الدين لكن الافتراق لا يكون إ ل ا في الدين كقوله تعالى إ ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إ ن م ا أ م ر ه م إ ل ى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون لست منهم في شيء أ ن ت بريء منهم جميعا فالافتراق لا يكون الا في الدين و أ م ا الخلاف لكن ا ان الدين مسائل يلزم يوجد في يوجد ل منه فقهية. في قد الافتراق في خصوصا ل د ي ن ولذلك ع ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ب ا ن ق س ا ا م ل م ة بهذا الافتراق. ولا ت ك و ن و ا من المشركين من الذين افضلوا دينهم وكانوا شيعا و ل م ا ذ ا ا ف ت ر ق ت الامم المهمه عن هذا عن عن عن ك ت ا ب ر ب ه م وعن س ن ة نبيهم صلى الله عليه وسلم كل حزب بما لديهم فرحون وهذه ح ا ل ة ج م ي ل ة عليها جميع المشركين كل ن ح ل ة من هذه النحل وكل أ ص ح ا ب م ل ة من هذه الملل كل ح ز م بما لديهم فرحون فرحون بما هم عليه ويكفرون يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا وهذا كله تحجيم لهذه ا ل أ م ة ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ثم يبين الله سبحانه وتعالى ح ا ل ة الانسان عموم الانسان كيف انه كفور بالنعم وكيف انه ظلوم كفور و اذا مس الناس اضرون ل م س المس هو و ب س ط درجات الاحساس بالشيء والمقصود هنا واذا مس الناس ضر الضر بمعنى ا ل ج ذ ب و ا ل ق ح ط و ا ل ش د ة مما يتضررون منه واذا مس الناس ضر حين ي ا ت ه م الضر و ا ل ج ذ ب و ا ل ق ح ط دعوا ربهم م ن ي م ي ن اليه اي ان شرك من يشرك من الناس هو فقط في حال الرخاء اما في حال ا ل ش د ة لا هم و ح د و ن لله كقوله تعالى واذا مسكم الضر ُّ في البحر ضل َّ من تدعون الا اياه فلما نجاكم ّ الى البر ِّ اعرضتم ُ وكان الانسان كفورا فهناك ذلك و إ ذ ا مس الناس ض و ل دعو ا ربهم منيبين إ ل ي ه منيب منيبين إ ل ي ه يعني تائبين إ ل ي ه ر ج ع ي ن عن الشرك الذي كانوا عليه ل أ ن ه م لا ي تذكرون إ ل ا إ ل ا الله في أ و ق ا ت ا ل ش د ة ضل من تدعون إ ل ا إ ي ا ه سبحانه يعني ت ه ب عنكم الاصنام أ و شان ممن كنتم تعبدونهم من دون الله ثم إ ذ ا أ ذ ا ق ف منه ر ح م ة إ ذ ا فريق منهم بربهم يشركون طيب دعوه ولا لا دعوه ولما دعوه أ ج ا ب ه لماذا يجيبهم وهو عالم وهو سبحانه وتعالى عالم ب أ ح و ا ل ه م أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء والمضطر ناعموم فقد, فقد يكون المضطر كافرا والله جل وعلا يجيب ه ل أ ن ه مضطر ولذلك لم يذكر الله جل وعلا أ ن ه يجيب فقط المطرز ت اذا كان مسلما لا أم ل ع م و م أ م ا يجيب المطرز ت اذا دعا ويكشف السوء فكذلك هنا ثم إذا اذاقهم منه ر ح م ة والتعبير هنا ب ا ل إ ذ ا ق ه معناه مجرد أ ن ه م غير الله أ د ن ى احساس منهم حدث ب ت غ ي ي م الحال إ ل ى الخير و إ ل ى ا ل ح س ن ة و إ ل ى زوال هذه ا ل ش د ة وزوال هذا القحط إ ذ ا فريق منهم بربهم مشركون إ ذ ا هنا يسمونها فجائيه إ ذ ا هم يسارعون بالرجوع إ ل ى ما كانوا عليه من الكفر اذا فريق منهم ج م ا ع ة منهم يرجعون م ب ا ش ر ة إ ل ى ما كانوا عليه وهذا والتعجيد هنا في حالين التعجيد ا ل أ و ل أ ن ه م عندما كانوا مشركين لم عندما م س تمسهم ه م ا ل ض ل لم لم يلجاوا إ ل الا إ لله وهذا عجيب ويشتد العجب هنا أ ن الله جل و فلما دعوا الله سبحانه وتعالى مجرد أ ن أ ج ا ب ه م الله سبحانه وتعالى بعد أ ن دعوه و أ خ ل ص و ا له الدين إ ذ ا فريق منهم ثم إ ذ ا أ ز ا ق و ا منه منه من الله ر ح م ة ر ح م ة م ع ن ى زوال القهر وزوال ا ل ش د ة أ و أ و ا ئ ل ا ل ر ح م ة إ ذ ا ف ا ي ق منهم إ ذ ا ا ل ف ج ا ئ ي ة م ب ا ش ر ة يرجعون إ ل ى إ ذ اذا إ ف ا ي ق منهم بربهم مشركون ك ق و ل ي تعالى فلما نجاكم إ ل ى البر يا ماذا فعلوا أ ع ر ض ت ا وكان انسان كفورا كانوا في البحر يعملون في البحر زي الناس اللي في ا ل ط ا ئ ر ة في الجو أ و ل م ا ا ل طلع ا ئ ر ة ت بهم ب الناس ي ع م ل ي ن خ ليس ا ص ل لهم الدنيا الا كشف كل واحد يقول يا رب يقول لكل واحد ب ا ل ل غ ة اوه م ا ي ق د و ا كل واحد يقول لي مافيش صنم والوزن والصليب كل الكلام ده ولا اي شيء انا وجدت مثل هذا كنت في ا ل ط ا ئ ر ة و ا ل ط ا ئ ر ة خلاص يعني و كتشك أ ن تقع والطعام وقع على الناس والناس اللي, اللي اصيبوا ب إ غ م ا ء واللي أ ص ي ب و ا وخلاص ا ل أ م و, و, و, و ر اختلطت على, على, على الناس جدا فسبحان الله اللي كان طب ن لديك م ن ا ل ى الله تجمع ت م ن ه ا إ ل ا إ يقول لك ا ا ل ل ه د يقول لك ان الزهد يقول ك ان الزهد يقول ل ان الزهد ي ق ل لك ان الزهد يقول ل ان الزهد يقول لك ان الزهد يقول لك ان الزهد ي ق ن ل لك ان الزهد ي و ل لك ان الزهد يقول لك ان الزهد يقول ل ان الزهد يقول ان الزهد يقول لك ان ا ل ز يقول لك ان الزهد يقول ل ان الزهد و ل لك ان ا ل ل ه د يقول ل ان الزهد ق و ل ل ان ا ل ز ه ثم إذا أ ذ ا ق ه م م ن ه رحمة إ ذ ا ف ا يقول منهم ب ق و ل لك ان الزهد ي ل ل ليكفروا بما آ ت ي ن ا ه اللام هنا هي لام التعليل أ ي أ ن الله جل وعلا قدر لهم ذلك ليكفروا بما آ ت ي ن ا ه م ليكونوا كافرين بالنعم التي أ ن ع م الله عز وجل بها عليهم وهذا من خذلان ا ل ل ه لهم يعني وجوههم إ ل ى الكفر الذي كانوا عليه لكفرهم بالنعم ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا في هذه الدنيا أ ي ا م قلائل والجميع راحلون إ ل ى الله عز وجل فتمتعوا فسوف تعلمون بعض بعض المفسرين يقول ي ق والله ل و فتمتعوا فسوف تعلمون يقول والله لو توعدني حارس ضب ويقول لو احد توعدك وهو الرجل ا ل د ن يحارس ض ر ب يقول ل خ ف ت منه فكيف ولو ا شخص نافذ ا ويستطيع ل و ي و ا د ك بشيء وانت تعلم انه قادر ان ينفذ بك هذا الوعيد فعندما توعدك ه ت خ ا ف و ن لدينا ل لكي ت و ل الى المنزل ا ن ن ا نحن نحن نحن ن ح ف نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ك نحن ه ح ن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن ا ن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن ن ا رب العالمين يتوعد هؤلاء فتمتعوا فسوف تعلمون فسوف تعلمون عاقبتوا ما انتم عليه من الشرك ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلموا بما كانوا به يشركون حيث وقعت ام في ا ل ق ر آ ن فما بعدها يقدر فيه الاستفهام اذن, إذن هنا ام انزلنا عليهم سلطانا سلطانا أ م أ ن ز ل ن ا عليهم سلطانا كتابا يدعوهم إ ل ى الشرك سلطان بمعنى ا ل ح ج ة ل أ ن صاحب ا ل ح ج ة يتسلطن بها يسيطر بها على على الآخر على ا ل آ خ ر فالسلطان يطلق على ا ل ح ج ة وعلى البينه يعني هؤلاء أ ش ر ك و ا لماذا أ م أ ن ز ل ن ا عليهم سلطانا كتابا من السماء مثلا فهو يتكلم بما كانوا به و ش ر ك و ن عندهم عندهم ح ج ة من الله على هذا الشرك او على هذا ا ل ب ر ض ا ن ويوم يناديهم فيقول اين ش ر ك ا ئ ي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوين اغوينهم ا كما غ و ي ن قضى الله اليك ما كانوا ايانا يعبدون وخيلوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و ر أ و ا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أ ج ا ب ت م المرسلين فعميت عليهم ا ل أ ن ب ا ء يومئذ يعني لم يجدوا شيئا يتكلمون به فعميت عليهم ا ل أ ن ب ا ء يومئذ فهم لا يتساءلون و إ ذ ا أ ذ ق ن ا الناس ر ح م ة وهذه أ ي ض ا يعود السياق ا ل ق ر آ ن هنا أ ي ض ا لبين ا حال اخر من أ ح و ا ل الناس و إ ذ ا أ ذ ق ن ا الناس ر ح م ة فرحوا بها عموم الناس بها الفرح ا هنا متضمن لمعنى ا ل ف خ كقوله تعالى واذا لقنا الناس رحمة فرح ا بها تصبهم وانتوا سيئون في, في موضع نفسه ق انه ل ر ح فرح فخور في ف ن فخور مفتخر على الناس بالنعم وهذا معنى قوله تعالى واذا اذوقنا الناس ر ح م ة سعه في المال في الجاه في السلطان ف ي ح و ا بها والفرح هنا ليس الفرح الفطري لا الفرح المتضمن للتعالي على الناس والفرح المتضمن, المتضمن للبطل و إ ن تصبهم س ي ئ ة بما قدمت أ ي د ي ه م و إ ن تصبهم و السيئه بمعنى ضد ا ل ر ح م ة بمعنى التي تسؤهم من الجدب او القحط م و ت ولد أو من ضياع المال أ و نحو ذلك أ و الجدب او, أو القحط وانتصيبهم س ي ئ ة بما قدمت أ ي د ي ه م بسبب ذنوبهم فهنا أ د م ج هنا في خلال الانكار عليهم بما قدمت أ ي د ي ه م ليعلمهم وينبههم أ ن ما يصيبهم من المصائب والكوارث هي بسبب ذنوبهم لذلك يقول وين ت س م م س ي ا ت بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون ايضا, أيضاً الحرف ه ن الفجائي ا هنا, هنا. اذا هم يقنطون والقنوط يقتضي ايه السخط والغضب والتذمر هذا كله لوازم ايه لوازم القنوط حال هؤلاء ليس حال المؤمن اما المؤمن ولكن يقول لك ان ل يكون هناك امر مؤمن ان يكون هناك و إ أ ص ب امر ل م يجزع و ل م ي ن ط و ان يكون ل هناك لغير امر ل ؤ م ن غ ي ا ل مؤمن هكذا. ان الانسان خلق هلوعا فسير هلوع هنا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما لا المؤمن ليس اجر المؤمن ليس هلوعا المؤمن صابر شاكر و الايمان نصفان نصفه شكر و نصفه ص ب ف وقال عمر رضي الله تعالى عنه خير عيش أ د ر ك ن ا ه بالصبر ف أ ن ك ر الله عز وجل على هؤلاء الذين يفرحون ويصيبهم البطل في النعم ف إ ذ ا سلبت منهم النعم بذنوبهم قنطوا و ي أ س و ا وتذمروا وسخطوا أ ن ك ر الله عز وجل على هؤلاء إ ه م ا ل ه م ت ا م ل في سنن الله و أ ن الله جل و علا يقلب ا ل أ ح و ا ل بين الناس و أ ن من سنن الله سبحانه و تعالى أ ن ه قد يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر الرزق لمن يشاء هذه السنن فلذلك أ و ل م يروا ا ل ا س ت ف ا ه م ه ن انكاري إ على هؤلاء ل أ ن ه م أ ه م ل و ا النظر و ا ل ت أ م ل في السنن أ و ل م يروا أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر سنن. من السنن الكونيه ة ان الله جل وعلا هو القابض للرزق هو البسط للرزق سبحانه وتعالى يسقط الرزق لمن يشاء حين يكون بسط الرزق خيرا له ويقدر على من يشاء وقد يكون في بسط الرزق استدراج نعم كقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لكم إ ن كيدي م ت ي ن أ م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما ب ت ل ا ه ربه ف أ ك ر م ه ونعمه فيقول فيقول ربي أ ك ر م ن و أ م ا إ ذ ا ما ب ت ل ا ه فقدر عليه في رزقه فيقول ربي أ ه ا ن ن كلا ليس ا ل أ م ر ما كثر لف ب س ط الرزق إ ك ر ا م ولا فيه يعني لا يلزم من ب س ط الرزق أ ن يكون فيه إ ك ر ا م لماذا ل أ ن ه قد يكون سدواجا ولك ذلك التقدير وهذا سيد ولد آ د م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيد ولد آ د م صلى الله عليه وسلم وخليل ا ر ح م ن كان يجوع يوما و ي أ ك ل يوما عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان تمور ا ل أ ه ل ة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقد و في ب ي ت ه ن ا ر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وينام على ا ل ح ص ي ر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويؤثر ح ص و ه في جسده ويدخل عليه اصحابه أ فاركب ا ل مسعود رضي الله عنه ويقول ما يبكيك فيقول رسول الله قصه وقصه ي ن ا م و ن ع ن الحي و أ ن ت تنام على ا ل ح س ي د فيقول لهم الدنيا ولنا, ولنا الاخره اذا كان هذا حال سيد ولد آ د م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ب ت د م ان لا يلزم من, من, من تقديم الرزق فمن, فمن قدر عليه الرزق لا يلزم من ذلك أ ن الله جل وعلا يعني, يعني قلاه و ل ا ك ذلك م ن ب س ط الله الرزق و ا ل ا هذا فهم الكفار ق انما ل إ أ و ت ي ت ه على علم عندي أ ن ا أ ه ل ي ل غ ز ا المال و ر ص ق ه ك ب ي ر ا عن ك ا ب ر إ ن في ذلك ا ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون السنن و ا ل ت أ م ل والتدبر والتفكر لا ينتفع بها كل واحد إ ن في ذلك ا ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون فاتز ا ل ق ر ب حقه والمسكين و ب ن السبيل فاذا إ ذ كان ك الأمر ل ك وأن ل ل مال الله وهذا هو نظرة الإسلام للمال من مال الله الذي م وآتوهم من ا وهذا ا هو هو نظرة كان م و ل ل م ا في يدك أ ت مست... وديعة و و يدك في ف أ ن ق الامر مما ج ع ك م مستخلفين فيه ف إ ذ كان ا ل أ كذلك الفاء هنا فاتز ا ل ق ر ب حقه والمسكين وبن السبيل ت ت أ م ل هنا قدم الله عز وجل فاتي ا ل ق ر ب ة حقا الحق هو الواجب الذي يجب له الذي له يجب وتتعجب أ ن الله جل يقدم ذوي ا ل ق ر ب ة على المسكين و ب ن السبيل وقدمهم كذلك ذوي ا ل ق ر ب ة يعني ذوي قرابتك البعض يقول هم ذو ق ر ا ب ة النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م وهذا لا يظهر والصواب أ ن ه م ز و ق ر ب ت ك ل أ ن ا ل إ ن ف ا ق على ز و ا ل ق ر ب ة ب ذ ن و ص ل ة يعني ص د ق ة و ص ل ة بخلاف ي غيرهم ولذلك قدمهم الله سبحانه وتعالى و ا ل ا ي ة هنا فات ذا ا ل ق ر ب ة حقه ه ن ابطال إ ل ع ا د ة ا ل ج ا ه ل ي ة في ماذا ع ا د ة ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة كانت تؤثر ال... البعيد ق ر ي على القريب أ و ل ا ً وحينما كانوا يعطون المال لا يعطون المال إ ل ا ل أ ه ل الشرف و ا ل ر ي ا س ة حتى تكون عندهم إ ي ه يعني العطايا لا يعطونها لفقير ل أ ن ه م هم يحبون الفخر فكانوا يخصون بهداياهم وعطاياهم ا ل س م ع ة والرياء و ل ف ض ل الله عز وجل ع ا د ة ا ل ج ا ه ل ي ة جميعا ً فاتت القربى حقا أ و ل شيء قريب لك والمسكين الذي أ س ك ن ت ه ا ل ح ا ج ة فلم يجد ما يكفي ه ولا يفطن له فايصدق عليه و ب ن السبيل المسافر الذي انقطع به السبيل حتى يعطى من المال ما يتبلغ به إ ل ى بلده وهنا اختلف اختلف يعني العلماء في هذه ا ل آ ي ة هل هذه ا ل آ ي ة م ن س و خ ة ب آ ي ا ت المواريث التي أ ع ط ى الله عز وجل فيها كل ذي حق ا ل ح ق أ م أ ن ا ل آ ي ة هنا ليست م ن س و خ ة وهو الصحيح و أ ن ا ل آ ي ة هنا توجب حقا لذوي ا ل ق ر ب ة بخلاف المواريث الصحيح هو القول الثاني واختاره القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره وهو الصواب ومعنى لذوي القربى انهم لهم حقا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قادرا و له من, من ذوي القربى من كانوا محتاجين فلم ينفق عليهم أ ث م ة ولذلك قال بعضهم إ ذ ا تصدق ب ص د ق ة و له رحم محتاج فلم يعطه ي لم تقبل صدقته كل هذا دلو على تقديم الله جل وعلا كل هذا استفاده العلماء من تقديم ذوي ا ل ق ر ب ة فاتي زال ا ل ق ر ب ة حقه والمسكين و ب ن السبيل ذلك الاتيان هنا بمعنى الانفاق ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه ذلك خير من جمع المال ومن كنز المال ذلك خير للذين يريدون وجه الله للذين يريدون لقاء الله للذين و يبتغو ل ن ياتون ما عند الله عز وجل و ي ت و ن ثواب الله عز وجل ذلك خير للذين يودون وجه الله و أ و ل ئ ك وجه الله و أ و ل ئ ك هم المفلحون الذين استجابوا لذلك ولذلك ضرب الله عز وجل أ م ث ا ل الكثير في كتابه للنفقه مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة أ ن ب ت ت سبع سنابل في كل س ب ل ة م ئ ة حب ة والله يضعف ل م ن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أ ن ف ق و ا من ولا أ ذ ى لهم أ ج ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ي ح ز ن و ن يا سلام ولا خوف عليهم لا يقع عليهم شيء أ ب د ا يستقر عندهم الخوف منه أ ب د ا بل هم في أ م ن و أ م ا ن لا خوف عليهم ولا هم ي ح ز ن و ن على م خلفوه و ر ا ء ه ل أ ن الله جل وعلا تولى من بعدهم سبحانه وتعالى فهنا تتعلم من إ ن ف ا ق ومع هذا ا ل إ ي ت ا ء المشروع الجميل و ا ل إ ن ف ا ق ت أ ت ي ج م ل ة ت و ض ي ة يحذر الله عز وجل فيها من التعامل ا ل م ز م و م للمال ومن ا ل إ ن ف ا ق ا ل م ز م و م للمال وما آ ت ي ت م من ربن ليربو في اموال الناس أ ص ل م ا د ة ر ب ا هي ز ي ا د ة وما آ ت ي ت م من ربن ليربو في اموال الناس أ ي ليزداد في أ م و ا ل الناس فلا يربو عند الله إذن بعد ان م ر ه م بالانفاق المحمود فاتت القربى حقه والمسكين و ب ن السبيل وحضهم إ ل ي ه وندبهم إ ل ي ه حذرهم من الانفاق ا ل م ز م و م والذبى كان فاشيا في ا ل ج ا ه ل ي ة لا سيما ربى ثقيف م قريش طبعا ا ل ص و ر ة دي م ك ي ة وتفصيل آ ي ا ت التحريم في الذبى جاءت في ص و ر ة ا ل ب ق ر ة التي هي ص و ر ة مدنيه ة يا أيها ورابي محارب لله ورسولي الذي ن يناكلون الربا لا يقومون من قبورهم إ ل ا كما يقومون الذي يتقبضون الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحلى الله البيع وحرم الربا اذن هذه الايات في سوره الروم كان الله جل وعلا يهيئ النفوس لتحريم الربا تحريما قطعا وكان كما فعل في في الخمر ي س أ ل و ن ك عن الخمر اللي هو الميسب قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ده في في في, في سوره ا ل ب ق ر وفي س و ر ة النحل نعم. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لم يجعل ا ل س ك ر من الرزق الحسن كل هذه تهيئه للنفوس وهذا وهذا. اذن و ه ا ذ التدرج س ن ة ش ر ع ي ة و ك و ن ي ة إذن فكأن هذه الآية وكثير من المفسرين يفسروا هذه الايه هو إ ع ط ا ء المال على وجه الانتفاع كالذي يهب ه د ي ة وهو يريد ثوابها والذي يدفع المال ليس ل أ ج ل الثواب و إ ن م ا ل أ ج ل الانتفاع بهذا المال ا ل ا ي ة أ ي ض ا تشمل بعمومها ذلك طبعا هي تشمل الربا ت ه ي ئ ة النفوس لتحريم الربا وتشمل كذلك الانفاق الذي ليس لوجه الله سواء واحد يعطي ن ف ق حتى ي ن ي ي ع ه د ي ة حتى يثاب على هذه ا ل ه د ي ة أ و يعطي المال حتى يكون فيه م ن ف ع ة أ خ ر ى في هذا الاعطاء فهذا كله معناه فلا يربو عند الله لكن المقصود ا ل أ ص ي ل ب ا ل آ ي ة هو ت ه ي ئ ة النفوس للتحريم القاطع للربا ل أ ن قوله تعالى وما اتيته من ربا ليربو ا في اموال الناس فلا يربو ا عند الله كقوله تعالى يمحق الله الربا ويرب الصدقات هو بالضبط هنا وما آ ت ي ت م من ز ك ا ة تريدون وجه الله ف أ و ل ئ ك هم مضعفون لكن ج ا ء ا ل ت ع ل ي م هنا لطيفا خفيفا عليه حتى تتهيا النفوس لاستقبال هذا الامر وما آ ت ي ت م من ربا ليربو وفي أ م و ا ل الناس فلا يربو عند الله وما آ ت ي ت م من ز ك ا ة انفاق جميل تريدون وجه الله ف أ و ل ئ ك هم المضعفون على الحق و النبي ع ل ي الصلاه و س ل م يقول أ ق س م قال أ ق س م ما ن ق ص م ا ل من صدقه وما زاد عبد بعفو إ ل ا عزا الحمد لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن صلى الله و سلم ا ل ل على عبد و نصوره نبينا محمد على ان يصفون أ به اجمعين